ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق 119. قال له الحكم وهو أسرع الحاسبين 110. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وغفية لئن أنجانا من هذه من الشاكرين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 أو يلبتكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أنظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر 117. وسوف تعلمون 118. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره 119. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرالعلهم يتقون وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرالعلهم يتقون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 ولا شكيع وإن تعدل الكل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنذو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هذان الله كل الذي استهوت الشياطين كُلَّذِ اسْتَهْوَسَهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيَوَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْوِدَاعَتِنَا قُلْ إِنَّهُ دَاءُ اللَّهِ هُوَ الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنَا أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير عشر كان عشر كي سدعي يكن تنادو وعنك مدعي عشر هذه نصف دي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريمك شمية أيده سقالي كنت نذبوك بالهبان يا كنام إذا من صورة الأعام أيده صدعيه ضباط نادن واقئ بيه من الصورة نفسها مثل صورة الأعام كنام إذا صورة وصورة مكية كنام إذا صورة دي صدقاي صور أنت رسولك عليه السلام والسلام في مك المكرمة وكل ولا عندما كان مدد أسدح يطفن كثيرا ورسول رسولك ما لا ولا اللباران أيهاي أقيداد الإسلام كالباران أيهاي أقيداد المركي اللبارتي كدب أي أفروح الشريعة بلاغتي صلاة يا صوم يا زكي يا حج يا جهاد يا والعلم لكن أصل الدين إله هو إله واحد كالبارتوه نبي قيله إله صدر كالبارتوه كتاب القرآن كالبارتوه وحوش لقي إلا فرتوي أقيد عن قفكم أي سي هاي كرايا أقيد صابد هدوسن لعين قفكم معتبر ما كل كارمه قلايا توفي أي يسورة دقا دلي كيساي أيضا عجائب بلي عشر كوه رئيسا سدا يزيد مقدونزا وعينت سلمان رئيسا إلى سبحانه وعزه وجله محيطها وحول بقوضي جملة وتفصيلا وحجريا وحجر توجد أهن إذا ضوض أهن لا غور غض إهديل لك لغات غاضل لغاضر هي ما سيشريز قال تعالى في وحيه وعنده الى كل بارك وحاء وأخبرك الله مرنا مفاتح الغيبة مسجاه عنده وضرب وخبر مقدم ليفيد الحصرى إِنُو كُفَ إِلَيَا وَحَنْ لَشَيْقَيَا إن إِنَا نَنْمَيَلْفَلًا لَقَهَلِي كَرِيمٍ وإن دهو إبوين كلب أكتبه لا عند غيره إساق غيرك أكتئان لَقَهَلِي كَرِيمٍ مفاتح الغيب وحق الرسوم فرياسيس غيبك حقه ديورك اللي بمجره إدمتقان حتى فرياسيس اللي أكتبه يا غيبك اللبو غيب سمايا حقيقي يا يا غيبك حقيقي دا وحنا داخينو يقان مر اما غيبك بافيا وعاد خي كرتو وخ قف كان اوق ياهي انو كل كا غيب وخا لا ييرا اي حقيقي لا لا حد لايا فرياشي سيي بكلي يختي سيالان انت ايي لوو اللي ايا وركي اللي شرحي لا يعلمها waa garsoon furayaashisa ma oga illa huwa sulamaan achar wa onisa gaayn majiru kul ka qayb ka kaliya biyoo og yahay ma ye wuu yaalamu wuxuu og yahay ma fil barri dulka gudhiisa waxa اعلمك وحاكسوغن إذا أي أغيحي غيب كليهة ما والبحر وما في البعر بدا قد هذا وحاكسوغن أقون إبقى أما دا دوس هذا أما داخلك هذا دا كجير أنه علوه وما تسخط مدعوه من ورقة عالين جيتك مدعوه إلا هدى عالين جيتك اللعوه يعلمها أغيحي ولا حبه مرمدش في ظلمات الارض دون فهم جديال في شيء غبي إلا يعلمها هو ولا حب و خوين ما ولا يادش و خلالن ما جيرو في كتاب بوكو سغنيه كتاب المقادير لوح المحظور كيوت اول بين صومر ما فرضنا في الكتاب من شيء كتاب خاص موين و خيره الى ale ku sugayeen qofaa waxaa kitabka ku qoran seven loo ogayay kulka wax sida loo on isaga hayn lama arko xatiiga markii lagu faayideeyay xaalaha reenkii ee bakaliyo salaar kayi ay sidaan loo adeeyay haddii aad aragtid qof aan insanaayn qofay baa وأنت جاردة من الصماء كيما من الأرض مياه وأنت جاردة إذا حد كريت كيما أما وحمقا وقفك العابة كف كذي أنا ماشوا جرا قرن أيق قف عنون صبي مالنت الله سيفي يقفق الله سيفي يوئي الله سيفي قفي قنديج يكحون زايا قرن الله السواديلة قرن أربعة يجهز سلا يجور أيق قرن الله يجلس إنه حنو صدوقي مثل أور دولاناية حنو كيقاشاك من هذا البال لقاها إيجتا حقا سهل لقاها قاري إذا بدروه إيمان لأوه إذا بدري إيمانان لازغو دريول أرمتها إيبا إسكالي قاية دي أواها يسي وعنده عند الله إلا كالية أكت سوها مفاتيح الغيب وعيالها قرصون فرياشوضة لا يعلمها مفاتح ذا مأوك إلا هو يدو ماهر عسل اوغلاماركو ويعلم يبو خوجي هاي ما في البر تلقيه سواكو سغن والبحري قد غيده وهاكو سغن فما تسقط ملحضه من ورقه علين جه كما دقدو الا حدي علين جه ملحضه يعلمها الى بي ولا أحباد مراهما بحظه في ظلمات الأرض للمقديالك قدهي إلا يعلمه هو أوقيهي ولا رضب وحقيا ولا ياذس وحق الله لن مدن مجران إلا حدي وحق مجران أما قيا أما أنققا في كتاب كتاب, كتاب قدهي بيكو كتاب كاسو موضين وحكس عجلي أرمتاس عموم بيهي تارحان إنكيب الليينو يبقى اللي بسركا هلينكي مركان سيحانو وأين هرودنو اي نفتنو مغنط والنوم مؤخو الموت وهو لاعلى قيري يهردو وقفك هدوجي فوق مكلف معها وحوى بها اينا ملع نفتين اللي لجرتا سورة زمر بينكم ارني الله يتوفى لانفوسا حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمس كلة قضاء عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مصمم نفسي عدي قف قصي إلى بين نفسي لجرت في وقت جدي لا لا سؤال ما في وقت أليمين ولا سؤالنا إن توقف وأما أركض أما المغشى أن توصي عليه أن توصي كم وكم تلامر بختي يوحى يسكت وصي فرد المركاض عدي يا وقت يسيء هذا ما ذي أيها إشكوتوا سي كرخنا في واحد قاع ذي كرخ واحد من هبينك مر كان ما عملناه يا واحد إنه ما لنتي شقيس إنه إيا نراشني أيتين كذا انك بشرهانا شرهانا إيا جرنا قال تعالى إلى وهو إلى معبود حقه الله جر له الذي به يتوفىكم نفط إذا إنكبت من قوت أزور دابه النفس إذا كغربته ويعلمه أغيح ما جرحت محصقيسا من نهار مالنتي ثم كجدلبو يبعث لكم إلى هذين سوقا قييا فيه في النهار وحلاج يا ذا مالنت هذا ذي شوديذي إن ساعد هذا أبرا وهو شاد أيا نقم حول حبل أما حول مال ميز هذا ساعد وحلاج يا ذا أديك اما جيفي واذا هردبا واذا اما ارصح كبدا جيفي واذا لقوق متلق لي اسكحدي باشقين ايسا بيقى بادري رعية عمل با الله وصلاق لي ثم يبعثكم فيه في النهار سوقع قدر با الله يسوقك عناي قدر بات جيفه ايسا هردبا من كيكوتي من متقاني هذيكا تكتين سيئكا تكتب متقاني وآية من ايات الله ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله كلك أدونه جذي خضاء يدوا ييسى أدونه بنا ما حد قال ييسى أود كاس الرئيسو ثم قد ألقوا يبعثكم إباين سوقك عنايا فيه في النهار ما الانتباه الذي يسوته سنة ليقضى إلا قتوه أجل المظل مصمنا للمدعابه إمرياق عليه كبهنا إنه بما يستغلقوا سوق عنايا ثم قبل إِلَيْهِ أبوين حدي لا إلى غيره أحكى لشقلككم ملك أي مرجعكم لا بشدين موحاتي ثُمَّ هذا الأبو الله ينبيكم وينشيغايا بما وحلو وحيات كنتم في الدنيا الدُّنْيَا تقول هذا كواهيدا تَعْمَلُونَ وصلنا من, من الشر والخير أي لا ينشيغايا ila قدرة yaa oo diisa yaa sidoo gacanta inoogu قب sidii qab waxa rak ugu jiraan oo kale waa gurtagantahay oo tan soo bixinayso tan dhaafayso qala taala ila wuhu wahuu bakali ما al gahin alla qasba adawmadi si wuxuu كورها فقير faqeer buu ka كورها nadiigi karo ku rabo wa caafinaya nadiigi karo ku rabo xudur buu ku ridaaya nadiigi karo ku rabo aruur buu siinaya أي karo ku rabo aruur suu kareemaya wa hekeda wuxuu isagu rabaa أم أمو يغوح عرمان أمهدي لنقيم ملك فوق عباده أدومي سئد الكبو كسرية ويرسله الحضرة عليكم منك دوما أقولك إن حفظة الملائكة إلا لزه ليس يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهى وصدق الله في قوله إن عليكم الحافظ كراما كاتبي يعلمون ما تفعلون عصرك يا فجر كيس بدال عيال عصر عصرك سودقت الى أرورتي ميلجري عيال قالوا الوقت قال له وريا غيصه فجرك ايمان عيان كل كيس كل بدلان لا ايشكمه دابا مران ثمن ايشكمه بدلان ثلاثه عصر بينه لا تو كلام قلبي حالي ارورتي تيميت ثلاثه عصر بينه لا تو كته قلبي هاوسه قسمه هيسينه عصرك وي تيمين ثلاثه عصر مركه لا بوهو أيكون نعوشا ذي لا وريجن، كرميري بيه إلارين صادي، كوي نسماده يفولن، أي ودتكن أيام، وصدق الله في قوله، والقرآن الفجري، إن القرآن الفجري كان مشودا، سلادة صلح ولا جويم ماذا، مسلمين تبشرك، يا ملاك عجوج ماذا، فيسألهم ربهم، وهو علم بهم، استوى ملاكك أقوم بلن. أيوه حويدينا يا كيف تركتم عبادي وكيف آتيتم سوق سكان غنتي ماذا سوافي عن ذي بحيل أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون حد أن تجيني واتو كناي حد أن كني من واتو كناي طوق فكانوا غنمين تعشقور بحيل ويرسل أبوه دراء عليكم من ذكرك من لقمة قريني دين الملاكين إلالة حتى إذا جاء قورت أحدكم قفين الموت غيري خالقا إلى الماء خلقا إلى الماء وعيكا لحميكا إلى الماء هوافعته أحد يوحى وفزته رسولنا ملايكة أن درعي بها وفزته وهم لا يفردون نحد قدباله وفي قصيد النفط أققبت اللي يري أي كان صالحا قفي عنادو ياي بشارية خيرية قلوب والناشطات النصب نفجتك حينا وحرق إلى رفرو كلو حدوسة قفونا والنازيات غرقل قفنا والله حين غار بينا يوكل أيوحنوك حسابي ياي سيد مركي يلا الله أمري أيوحنو ما مولان ثمك جبل نفسي هديتك سي خدوال عليا دوما إلى الله يابوينا له عليا اللي هي مولاه، أضومها سيد كلاها، الحق يا رنتا، وح كلا سيد موسى وح كمجدنا، إلى هالسيد نمادي سايرون أي، أي أضومه الله الله قا، أنا أخوي، تنبهه وعلمه، فيعرفه أجد، يبقى كل الحكم قرمة المرأة، حكم على أليني، عندي بلون لقوني، وأنا لقفي، أنا مبين لقك هذاني، أبقى كل جيباره، وهو أيب أسرع الحاسبين أنت وحسابت أن لها أجد تجين بنون فيحاصب جميع الخلق وإنك إليك يا في قدر نصف النهار من أيام الدنيا إحساءه كلي سبحانه وقيامة إذا عدوك علي وإنك إذا كان لحرق لأي وحي نار الله تلق لي نار بيوهر قليان وحي جنة الله تلق لي جنة يوهر قليان وصدق الله في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقير يقول أنه ما يقول إنه يحرق الله بدا وحاكم خير بدا أصحاب الجنة كواهن نارضيء هرقلل كواهن الجنة هرقلل ساسا أدومه إيه أن يخب وقرأتوا بدا يوم وهو إباء الذي أعلاوه يتوفاكم إذن وفساده في إلي هذينك ويعلم إباء هو أغيحي. ما جرحت الموحض قصبطان إنهار المالينك ومو كك قالبو يبعثوكم الله اذن كاكيعا فيه في النهار ما غيده لي يقضى الا كتب اجل المضل مسمن لمدا عبي وقفل اركاب امر بيسي غارانه انت امر يا دقيقه كدم انتي لو سوقين ما تنا لوك ما كل اما جفاك وييمد اما توكك قابورها كدردر قد كدع صورها بعض تعددت الأصباب والموت وحي قاردوا مذكالية لكن أصبابتوا إتكبضنتها ثم يبعثكم فيه في النار يؤذن سوقعنا يا إب ليقضائن لكتدرات أجل المظل مصمناك صلى الله عليه وسلم ثم كالكدال إليه إلى الله لا إلى غيره أيام مرجعكم لا فشدينوا النقطي ثم كجدال يونا به حكم الا ويين بما وخي خنياسن اد كنتم في الدنيا الدنيا ده كده كو اهان جيرتن تعملونك وسط وهو جوينه القاهر الذي يق قدامي شكالك وحي صغير اديس ينمشي اديس كل عضو يوم المره فوق اداده ادامي سعيدكم اللك كثر يوم ويرسلوا عليكم منك قركينا أفضاة ملايك ذن الله حتى إذا جاء قرتهم أحدكم غبطي الموت جاري توافته وحاوف ستون نفتك رسلنا رسولنا الله يتوفى لنفسه في سورة الزمر إلى هذا النفت قبط قل يتوافىكم ملك الموت في سورة أعرف السجدة ما شأسنا اللغوشة للملك الموت هل كان توافة رسولنا إن تبواواه في يا تخديرت يؤذل أيها سبحانه ملك الموت إيكا وإن دولاني نفتا قعنتي سكل عدى فصولنا قوان أو أنت إيساكي حولها خولها اللفضيديان وعدا بوارون وهو الغاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاعدكم الموت توافدوا وحنفتك قفتا فصولنا ملائكة المؤدرني فصولنا غيرك لوي وهم ملائكة اللذيري لا يفرطون متعديانه وعلى فرين مصميان وعلى فرين مضيعان قبل أركض سيدي لأي نفط وغاقبت أيين أوغاقبتان ثم هذه نفط اللقبت كذلك فدوا أونك ونبال عليا إلا الله إبوين أي أون إذا يمكنوا اللي عليا الليه مولاهم إياق السيد كوداها الليه الحقي أسونا إرمتها ألا هوي بل أرقوا أقاد لا هو يبكي لجيبه عليه الحكمه قدام فلة يبكي لجيبه عليه أن له هري وهو ابنه أسرى الحاصبين من توحيزامسا الله وجوده جيم بذو قل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر مشركين تو سينهروا تلماني وحيقب غايكي عبودي جيرين أما بري جه ذي الذي هدي لي كان ماي أول كاكلهم أيستي عين بدري جلي جرين دبائل حدركوا اللوتي وان المطار صارناي اللجوه ود الدبائلية اللي فوق اللجوه إلى حد يبريج جرين ولا بشرت بالجلي جرين حدث بلذن هو أرقى وحانهين يعنتان كربحينا كل خبرنا كلك غري لقي مدننا الكل على تعالى الى اوحوه يقولوا حتى رسول صلبنا من احد واكوما ينجيكم اذن بدبادية من ظلمات البر منانك مقدق اذي قوم بدبجوغين بانان جوغا مقدق حدين نغطو او راب او جيرو او اشفرتها الدين لقاقلين اذو حجا اذن ياكو بدبادية والبحر ومن ظلمات البحر بدب مقدق اذن يا اذن كبدبادية سدعونه A tutuktaaan kortaa dimtaan hallaruaan iin koisku bihendi hininaiaessa goka saaraia ee bauloo tugaa ia wahuviatan in koisa karinaia oo dhaanaayoole leaan jaanaa Iahadullle koriyo min ha vihi divaataadaatan enna kunan daaanana haalaina niina shakiriin minta ahaa kons kun maisa janka miten nokonina wakuma koos sidaale a توغو تيول الله هو ايد اي منها مصيبه اذن اجتي حديبه هاي اما بريه هاي اما بريه كلا ومن كل كرب سدا الى الخد عا ثم اذن بداليه كجبال انتم يا تشركوا كل هو واحد من ذنتهين عبدا عبدالان و اما صمد اللي ذنكا كانوا اما دولك اللي ذنكا كانوا اما اذنك كا قلوبتين انت لك رجابيو اذ حربيه دقال نكس كالكتار خالي تعالى قلوا هذا رسول الله هو يبقى القادل الا او على دول حلاء يبعث انو بحية عليكم كركينا عذابا عذاب من فوقكم لانكا سراء ذنكا كانو حق كور كالصوائق والنحوية جاء إياهانقر إيا الدضايل فوض إياه دافون إياه بلو إياه داعون إياه طوفان سماذا إنه إياه كناد وأوكرا ومن تحت أرجلكم لغاها وسطوضة إياه دولك كالخص والزلازل دولك الليذ اللقر إلينا يبواكرا أو يلبسكم إنه إذن كده شياعا قفيل قفيل أو إنتهت قفيل قفيلو علوين أي قولا فقولا مرسو وهو يريق أودا نسيو بعلكم غاركين بأس بعض قاركك لحميه إيسا ودنكس كبكتان انتبوا واكرا حيادوا مركي سعودكتي وصوبنا وأغريي مركي عذابا من فوقكم نعود بالله منها هذين إله السمد عذابا لو وكيني أو من تحت أرجلكم هذه اللييني نعود بالله منها ألا نفهنا للقريريني او دل كان أو گويني يلبسكم سيعن هذه اللي اعوذ بالله من وهم وهم ما هذه ايشر بويه صلبه دي هو رو دانتايو وحم باهراج وحم باهراي اذا تي با دحبي او امده تلغوين سمدا او كمايمان وحتصواق وحقبلكو لكن سي دي دسك ورا كو دخي جيرتي كمايمان كمايمان لكن حنا مري نقبل لسنا ديجي واحد عاية بشرك كده واحد عاية ولا سرطان هو كل هذه هذه عسر كم كوار وكفر ضع اللي هو نقبل بادي ملهم وحون قاعدين لا عيشوا قاعداتك أول شدلة أول شدلة أول شدينا أول شدولدة لا يسمى ريو مركب ويلي ابي اسكوري مادة سياسة كوشات ويلي كان حق وجراء ولقينا حق وجراء ويسكو الدد ويسكو الدباعات ويسكو الدل ويسكو الدين تنسوا مدكريات ومع ذلك اياقف نقف افقران لايهاي مصيبه ويو او يلبسكم فبئينو اذن هويو هو شيعنكو حقو حنمو او يذيق اولدان سيو بعلكم قاركين لاسا بعضن قاركك كلاب بلابيتا القاصر ربي سبحانه انظر لو رسول الله كيف سدى أن مسرفه عدينا إنه الآيات آياته ما له عدينا يا لعلهم مدنان تولى إن يفقه آياتا أي لو عديا الكرتان أدريله وكذب واحدا ليه به قرانك قومك قرأت كذا لتي قرآس بني سعي وهو قرانك بنيانا الحق من صوت أقول وحاطلا هذا المر قرآن يبانيسين لستمانيه عليكم كركينا وكيل من الذين إلالنا يا ميهي مملك باناهي وكاله إنسو قرسيه إنه دوركي قادة إنه الله هو وكيله إستقام محاصبة إستقام مجازية وحايدين إلالنا يا أهيد الله حسابت الله أهيد الأبال مرنا يا ألوه أهني ad mooden wahdambeyna ee kulli nabayn horay kulli dhulayay musaqar run goor suugnaalo oo laga dhiga zaman ama meel laga dhiga meel uu ku suugnaado oo soo fadhiid gambaad talamoonu ogantoonta waxay lama tahay wala taalo min nabahu badhhi adee quraa ka wuxuu yee sheegay ad gaadan قلوا حاضر هذا الرسول الله من احد واكوما ينجيكم غيره ينجيكم غيرك الاول الذين سماه من ظلمات البر والبعر بطي بري مجديالكم غو يا حكومه الذين سماه طبيعيه تدعونه وقت و وقتان قال الله غورته ديابته تترعوا عن ذين دين او ادي سوجل انيسان تترعوا وهو انه ما كيوح كادونيه ويحكم اينايا حقنا الروائح كان مرايا تبع يجري اي كتب صايا اي ونا كان خربته تضروا عايش بالديون كل كان اسمه دقاجين كرتي يا وحون يا شعلة قلب ظلمنا فاد غادي وترى بريوقس اما قلبتانكو كينايي ديركي و نولك على بخايا كل روحوا كا كل كا ووحو كدرن يحاي وها كسر كل كا سينتهي اسكو بينبيهي او يشغون كثارن او غنها تهقان او المركب عيان ايلاه يا أمرك يا بي ولا إيخالنا وأن الله بابوك أسنعي كويبا لماه قولك كو أسأل لن يرمنحد وأكوما تدعونا هو أتوقتان تدعونا روحا نسجل عيني واسبهن بهيني وخفيتا نسغرين لذلك الشرطي بقالها قولا لئين أنجيتنا أو لئين أنجانا إلى هدونا بدباديوك من هذه لفاتدان غورتا نوكو جرتا أما هو أبار أما هو علاد أما هو عذر وهو دبات الجرطة من هذه مدان هدو إلعانا قباد باد بادية تنبال لنقلول لأننا كونا نوحن هاندونا كوه إباكو مهديا والوحاطر هذا الله إباوين ينجيكم إذن كورينا هي من هاشداد آت كباردان يا ومن كل كربين دبات كل جهد ثم هدو إذن باد أنتم إذنك تشريكون وحن قبان وحن طرح بقار ودان وقرب ودان كل وحات هذا هو إبوين الغادر ألا هو هذا على أن يبعثينوا بحي كوركين عليكم كوركين وعذابا بحي من فوقكم قرئين وعذاب ذي ككين حقا سمد أي ألا كرو وصوائق إيا قري إيا الروب إيا الضبيل سمد إذن ككين وإذن بابيه أو أمس من تحت أرجلكم لبه إن هو صدى جلازل يخصف kul kelay nin gooyo ama leedhin la يَلْبِسَكُمْ aw yalbisaakum ila aynu idin ku dhaho idin huwiyo shiyacanka waxa kooxanimo oo xadabyo sameysataan as sameysataan ama dhawil qawinu durirta ama كيف فسيد نصرفه ووجد قد قدمنا الالهه اياك في القران كهن دولبا كتوسني ان لهم مزنته انه يفقهون غرتان وكذبوا بعينيي في القران قومك قوم قد راتي بيني وقرانك هو هو القران كنا الحق من سجون اقم صب بنوعت لا عليكم كركينا بوكيل الهاليه لكل النواين ورغوين كلي فيه الحلية مستقرم ورغو صغناثو أوسان دبي يهرب منك النقوني مستقرم ورغو صغناثو وسوف دبداً برأيان تعلمون أو غان دونتان وما ها سمين إيسان حيب تكللتون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا سورة بمكة هذا ما كتائنا قالوا بقعانس الرئيسة قالوا بقعانس الرئيسة فقوا ذي أشير على الأقل هكذا حتى ذلك كانوا روحا يتجدها ودنا فيها دي من مدنك وعكذا كانوا يتجد قابطة باني هكو قرطو إن أبحو مانا شيسا كهوكوهيو أبنا أبحو انت واحد وحكو أولو لكن عداد ذلك انت باعش لك أبطو أذيذن أبغفكي قربت كيسا أو قصصو أصيب الوحل يجري اسكابي اكتب صورة النساكوس ومرني إنكم إذا مثلهم لم يزل ما قال تعالى: سبوع الولد عرائس، حيو الرسول الكريم، حداد رجدي، الذين قالوا يخمون الدباران أيام، في أيامنا أيام تنجي بالكود الدباران أيام، بين يوسي جهن جزج، يوتعقيلا حداد رجدي، فأعلن كلاخ وجل هذا كذب، نعاجت صنا هذا حال لعينك واركان. قولك يجين تعود وحجرنا ين وعوف فين تاي قل كعوف في يقولها وركع حدا نوح كلا حتى يخوموا إلى في حديث ور غيره كي آيات لخلق الله الشيء جيانا ناي يوصي النك حدوك إلا وصي يا سيدان سيدان بقوك إلا وصي كأبي نشبة تو فلا تعودها فريسا بعد الذكرى خصوصا خصوصا كجبال مع القوم دبل الجريدوس أضالمين الجرد الصغير وما على الذين كون الكرك وضما يتقون لك عبزناي من حسابهم حساب الظالمين كوا ضالمين تألوح كشيقة حسابتوا كوا لك بقي كرك وضمين سئين وهذا كما ولكن يشذ ذكرى كون لك بقي وانه أيها قولك الله أيوانيين وإلى لوحان في المطبنانة لافا لعل الله مبالب من تمدنان توب إنه يتقون إياه وعلاك بقان وعلا أفورته أدوما ملك أول قولك براروجي إياه اللّك بقان الذين أرداشا اتخذوا يا شيء دينهم يقدين توضي أي اللعباً أيارك يا شيء إياه والله ومباشا. وغرتهم الحياة النلول أبد الله وسيسر وذكرواني في القرآنك أن تبصل نفس نفينتاً لذيباً بما كي سببكي كسبب شقيستي كفرواني ليس إصدوثاً وحان نفساً لذيباً يحنمي عذاب لذيباً من دون الله أبكسوك ولي لاحظ ما منوه قامياً ولا شفيع منوه أرقياً وهو إن تعدي هذه صورة كل عدل فرس كل ذاته فرتو لا يخضلها قادم مايو منها حق هذا أولئك كوى ظالمين ته الذين أردلوا أبصلوا النفسه ذا الذي بي بما كي سببتي أي كسبوصا غيستان أيام ملائكة العذاب له دي بي لفهم وحي شراب وحي عبانه من حميم وعذاب دي وعذاب بينيهين أليم حنوديا بما كي أي كانوا في دي هذا يكفرون حق أخوا دي لا أي عذاب كله هو كل قاداتكم وارجدين هذا لحقاً منكرين لفعل ما شكل غجو وعكسنا يا رسول يا نبي حقوا سن يا قوم وعكسنا جمل هذا حقون سن كذا قال إن يكفر تعالى صورة طبعين وتجدنا كنا فقين تمر كسا تداعي حدي ليرا والمعاديله يا نبي الدين و خو شيغيجار فا كفتم اينين ي خمم قمنا و رين جيرين سوره تو با يغوتجي دونتا لا يسالتهم لا يقولون انما كنا نهدو و نعبد قبل قل بالله و اياتي و كنتم تستاذيون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم يا رسول يدين وعلى هميه أولغاها لأنه لي فرق ليه وإذا رأيت هدى الذين قالوا يخوضون جيرايا في اياتنا آيات كنقي جيرايا فعليك جزعان مع حتى يخوضوا إلهي بحقلا في حديث ورقة قوله غير فآيات كنقب غير قولة وإما يوصي أنك هدوك إلوثيه الصيطان هدوك وفقعت معهم فلا تقول الله فريسا بعد الذكرى انت الحصوصتك كذلك مع القوم الضالمين الظالمين قردر صدي وما على الذين كون يقول قوضا معها يتقون ايضا كبقاء المؤمنين من حسابهم حساب وعلمين كواء الظلم فلو يالك حساب قوضا من شيء وعبقى معها ولكن هي شيء ذكرى وانا ايام مؤمنين اللي قرد اي ظالمين ثوانيا يا الله الظالمين تممنتو اني يتقول يضل لك بببان وذا الرسول لو كتك الذين قالوا يتخذوك يا شي دينهم دين تلوس ودجيه اني روميان ورعان لغرباي اي لاذن اياك قدجتن والله هو مباش عليك قدجتن وغرتهم وحاكدجي الحياه النل الدنيا يا الله تبص لئن الذي يندرت أدواني نفس النفس بما في سببتي خصبت جلابتي أن ملاك العذاب لوجودي من الكفر والمعاصي واني ليس إسرع صنوسنا لحق نفس الذي بايو من جل الله يبوينا كذك وليج الحكام يماملا ولا شفيع الرجيم عريضة أو وين تعذل هذاي ولي ولي شفيعنا ولي إسرعنا أن لا جأخ إن تعدلها دائس فراته كل عدل فرشة كل جيد أن لا يؤخذ لك هذا إن النفط حق هذا أولئك كوة لاتلمام الدين تولي عيار كبكتين الذين وحيوه أبصلوا النفط هذا الذي مادم بسبب تأي كسبوا قلب سلام وكفر يدين تلك عيارين لهم حياليين شراب عدد من حميم بيكرى يحقلوا عكعبان وعذاب النرب إليهين أذل كسو علي من عنوجية إما في سبب شيء كانوا في الدنيا الدنيا نقولها ذكو أنجلا يفرون كل أنا من دون الله فقال باجرا ما كان مركي إلا جوقي كل هذا كم ممنين تعي حضاركى أن ربنا رسول يدين سر ميري أيجيك كل رسول صوبنا وعتر أن نضع موهنا عبودنا، حدا نؤمن إنتي ناي من, من دون الله أبا وينك سوكا ما وحميان عبودنا أول أن لا ينفعنا وأن تري أدون أخي آخر مبدنا حدا عبودنه ولا يضرنا أن دوني آخر مبدنا وأن نجديه إلا من عبده حدا العابدين هو نرجع منا لإنايا على أعقابنا عرباننا كركولة كلمه شر كلمه هي الجاهلية دي أنا آلاف السنين كسر نغمينا ميانو دبقو النقنينا يا لمنو بعد أي حدار الله إلى هدون هنون يكجدال ميانو النقنينا ومركاك الذي ميانو الله مذ نقنا الرو استهوده أي بادي يساتي الصيطة سيادني ولا لسيل لا في الأرض الملك جوذيزا حيرانا يباور يرزن له وحلي أي مت كان سيادين تعي دفزتي أصعب من ذا والله نسيبون اياه يدعونه اخي ارتباه وحي يقول يا رأيان إلهو دهنونك وإليه سيادين تكار تبخي يغلو عدا حقاً لا أراك أي إلهي ائتنا نوك علي بإلهي إذن سيادين تبو الله ولا يزنياه قل رسول الله إنه ده الله حنونك ايب هو إساك كليبي أيه الهو وما عداه حلوكه ابوخي كسوهرى بلالو كل كارنتي لبون بين كبحي اما حق يا حلو بينكم اما ضلال بينكم وصدق الله في قوله فماذا بعد الحق الا الضلال كل كا ده لمده ارينت تجوته حلو كه بانوا قادمي وامرنا وحنا لفرى للمسلم ان هو غازنا الحب العالمي كونك رب gale ان هو غازنا أمرا ونحيا إستقع كحيرنا أنه تركا وفعلا أن إستقع كحيرنا أنه أيانا لفري كمجرنا وحدناه يريده وعيالهانا لفري وحاكم ملا وأن أقيم توسية الصلاة سلاة توسية أنا لفري هولا أنه يألا كمجرنا غزع بلاتينا وتقوه ألا كبقى نليري كمجر وركينا وهو أهبانا الذي أحدى إليه حق تحصلون سادو دنتيين ليجين كل من دونه وهو معدود حقا الذي أبوه خلق أومي وحد نوقي ياريتان وعكومي الذي أبه خلق أومي السماوات العرليان والأرض بالحق بسبب الحق حق لما سبب تيدبؤه أبو ري والذي يذكر إلا حصوه أبو ري وليشكر إني سقال لكم مهديو وأبوري حق لماذا سوى أبوري قولوا بيموتين سنحقوا أبورين أما إبسكا أبورمه هو أبوري مجر هو بابا وما خرقنا السماء والأرض ما بينهما فاطلا ذلك ظنوا الذين كفروا فويلوا للذين كفروا من النار أفحسبت أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عبدا وَأَنَّكُمْ إلينا لا ترجعون حقنيما لا سل الله بوري ويوما مالن ويقول إبر رضانه كل هونا فيكون وحى هني كل إبر نقوه بيته سماه يلقي إبر بين نقناه إجدا بيتهينا والله سمينا ينا كن نقو وح إبر هذا نقو وح وح قوله إبر هذا اللي أي الحقوه عطاء ولا إبر أي يا المرق بخورني ما اسكن يوم المال ينفخ اللافو في دونه في الصول بنكي قيامه عالم الغيب وعيارها قرصون الا يقاول وشهاده وحمو قناينا الا يقاول وغيبي شهاده ان ذا ارتين يرموه لو لو اما اباكتين مجره وغيب ليله وحوالبوا وموغدان وصدق الله في قوله فلا اختموا بما تبصرون وما لا تبصرون وحيانو جيدين يوحانو جيدان فان لبدافة قدارنا يو كل اونك انتسيب بدنين اما جيدنو ملايكتا كميدا اما جيدنو جنه باكميدا اما جيدنو شياطين في باكميدا اما جيدنو انه بسر كايب taasu wala jeerin oo wax baaboe ما oo dhamaado inay soo gaarin iyo wax naga dambeeya bayna gaarin kolka aad aragtay aad day u yiri in saballa ma siin karo kolka aali mulqaybi wa shahada wa alarkay waxa إن كيسا سيوليهين حكتو ذا ألا أغا قل رسول الله أن ندعو موحا ان انتو لله يبوينا كسوك ميان ما عابدينا أن لا ينفعنا حتى أن نعابدنا وحنا تري ولا يضرنا حتى أن نعابدنا أن ندبي أو من نلألنا على عقابنا أننا إرضى أننا قرقوا يقال لمدين لغيب بعد الله إلى انتو من قال لما الله أبنينا من يليناه استفامته وإنكاره تأسقناه كالذي قف مع الله أبنينا قلناه يستعودوا أهل المساتين الشياطين. الشياطين أي كل المساتين في الأرض بلك القديس أي, أي كل المساتين والشياطين كورم الجيران بلك الجوغان هذا نفس الأرض وحالة الماما شيدان وحوه كل المسان وحلو أيه وحلوه كحيري هي وفي هي إياه حنته خمره إياه وحين إذا قلت سمشك لكم هذا قلت في الأرض قلت في ديسو كل لنصة الله يقول لك كل شيء أما قلت في هذا فغل وحاسوا قفك لهم معاني حيرانا يوه وره يرسا ويقول له أسونا في شيطان ينتلون سة أصعاب بولايا إذا كعلا جعل كوها وصل مغلي شيطان كبواهد هذا، يدعونه أصعاب السبا وحيقوية رأيان إلى الفجة هنوكي حقي إسلام ويقولوا يا ريان قائلين يقولوا اي اتنا ويبالا ايها لنوك علي نلاتك مساجدك نلاتوكو درسكا نلاتك درسك ايسا الى كبا بايداتكي سينا ايهين اساقين الشياغين با الله تكتاي اي را كتاب في مساجدكي سلاد وفي ايهين اي شايدان با ايواطا ادام كل كاكاسو كلمان كل وعده رسوله إنه هدله إذا هنوك إذا أسلم لماذا هو هنوك أي الهدا هنون بتوسنا ولم أده مره رح يكسر عنونك فاضي نموت أمرنا وحنا لفرج للمسلم إن هو جزء له خب العالمين أونك خبي قاله أي أبولا ماملا وأنا قيمتوسية أي أنا لفرج الصلاة سلادة توسيه وتجو اللقبة وهو المعبود الحق الذي إبوه إليه إساق حقي تحسره سادو دنتين اللي كل منايو وهو إبوه الذي ألوه خلقه من السماوات العريال والأرض العليال الحق بسبب الحق حق نمسى وعتده أبو ري ويوما مالي ويقول إبوه دونه كن هاو سيقو ربين وبابيه إينا كن عدما كن إيجادنا إينا كن كالأساس نقو يوما مال ويقول يقول ليه دونه كل شيء ايجادين ايو احاو ايو ايه احاو فيكون شيء سيدي ايه بره ايه ايجادا واعداما حضيت عبابين حضيت عزمين ايه اللبضي بوهان ايه قوله ابا اليه ايه الحق الرنعب وان بدل مينينا وله ابا كريه الملك بقرن ماله يوما مال تنفق الله فوفي دونه في الصور يبونك قيامه عالم الغيب وعقر صونيه والشهادة وحمغلا لبذب الله يسكسوه يقوه وهو إيبه العكيم والأمام وناكزن الخبير وحبه قاله والله أعلم